ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله والصلاة وتم تسليم أما بعد يوليك والأقوات الحمد لله جل وعلى النبي اشترك هذا اللقاء بكم جميعا وأسر الله سبحانه وتعالى أن يتعلن في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائف وتقشاهم الرحمة ويسكرهم الله تعالى من عنده كما أثر الله تعالى نجد على جايزتنا بعد تفرقنا أن يقال لنا جميعا أن قوم مضفر لكم ذلك على الله تعالى لعديد ثم أثر الله تعالى نجد رققة الكرام في في إدارة الدعوة الذين قاموا بتنسيق هذا اللقاء والرقباء الذين تعاونوا معهم أيضا من التلفزيون أثر الله تعالى لا يحرم الجميع أجره والتواصل لا يحرمكم عنكم أيضا الاجراء الصعب على حضوركم وحرصكم رجالاً ونساء. أيها الأخوة الأخوات، لعلنا نقف اليوم على قصة فتيات، بل على قصة مع الفتيات، ولعلنا لا نقتصر على قصة مع الفتيا مع الفتيات، وإنما نسوق معهم قصة هؤلاء الفتيات في دوائر بيوتهم حتى يستفيد الرجال والنساء جميعاً. إن ذا ينظر في حال الإنسان يجد أن الله عز وجل لم يخلق الخلق عبثاً ولم يتركهم سداً. وإنما خلقهم ليعبدوه ويحمد دين وينقروه من تأمل في حال الإنسان وجد أنه لا يمكن أن يعيش الإنسان في بالحياة لا بل إن الإنسان مدني بطبعه لا بد أن يحتج بالناس لا بد للرجل من زوجة وأولاد ولا بد للمرأة من زوج وأولاد لا بد للشق من جار من زميد من طديق من أم من أبي من أخ وأخت لا يمكن أن يعيش لوحده لا بد أن يكون معهم قوم يعيش هو وإياهم سواه عندما يعيش الفتى أو الفتاة مع هؤلاء تجد أحيانا أنه عندما يبدأ ببعض أنواع الحياة الجديدة كان يكون فتاة أو فتاة بدأ في المرحلة الجامعية مثلا أو بدأ في مرحلة الزواج قون حول ذلك يحتاج أن تقس معه وقفات حتى تعلمه كيف يتعامل مع هذه المرحلة الجديدة أما اليوم سنعلم معكم على قصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع فتاة هي زوجته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كيف كان يعيش معها صلى الله عليه وسلم وكيف كانت تعامله في بيته وما هي المواقف التي وقعت بينه وبينها ولعل أجعل الموضوع أوسع من ذلك بأن نتكلم أصلا عن التعامل معذب بين الزوجين بناء على تعامله صلى الله عليه وسلم عن بيته أي ولد الله؟ نعلم جميعا أن الزواج نعمة من نعم الله تعالى على عباده، فهو صلة الله تعالى بخلقه، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس تقربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، ثم قال: وبث منه رجال كثيرا ونساء. إذا من الأصل أن الله عز وجل خلق آدم، ثم أخرج من ضلع من أعضائه فتاة حواء أم ثم بعد ذلك جعل الله تعالى منهم الذرية. رصد الله عز وجل الأجر العظيم على العناية للزوجة والأولاد كما قال صلى الله عليه وسلم دينار تنفقه على عيالك ودينار تتصدق بها على مسكين ودينار تنفقه سبيل الله خيرها وأحبها إلى الله الدينار الذي تنفقه على عيالك بل قال عليه الصلاة والسلام اللقمة طبعها في في امرأتك لك طبقة حتى اللقمة التي يضعها الرجل في فم امرأته يكتبها الله عز وجل عنده صدق وقال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء يسمن أن يضيع من يعول أن يضيع زوجته أو أن يضيع أولاده ولا بد والزوجة أن يحترم عقد زوجية الزواج أيها الأخوة بالنسبة للزوجة ليس مثل الفستان الذي تذبته إن لم تعجبه إن لم يعجبها ندعته وكذلك الزوجة بالنسبة لك أنت أيها الرجل ليست مثل السيارة التي تشتريها فإذا لم تحجبك بعتها بخسارة 1500 أو 2000 لا الزواج عقد شرعي محترم ينبغي عليك أنت أن تعظمه كما ينبغي على المرأة أن تعظمه لذا قال صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة وبالحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهل ثم قال وأنا خيركم لأهلي بد أيضا أن يتحمل تبعات الزواج يا إخواني ترى كل إنسان يبدأ بمرحلة جديدة في حياته يكون هناك تبعات يعني مثلا إنسان اشترى فيها لا بد أن يكون هناك سبعة أن يراقب الاحترات، أن يغير الزيت أن يعبئها بالوقود، مثلاً، أن يغسلها إلى سبعة، لا بد أن ينضبط فيها إنسان تجدف في جامعة، لا بد أن ينضبط بالسريعات التي تدفع ذلك، حضور المحاضرات، شراء الكتب، الكتاب مع المدرسين إلى غير ذلك، فدانك الذي يتزوج، لا بد أن يتحمل سبعة ذلك. من العناية بزوجتها العناية بأوناده استجار المنزل أو شرائه الإطعام لهم الانفاق عليهم المعالجة بريضهم كذلك الزوجة لا بد ما دام وافقت أن تتزوج معناه أنها وافقت أن تخدم زوجها، وافقت أن تحمل منه وافقت أن ترزق في ماذا ما تقول المرأة أنا قلت بتزوج بس ما قلت الله أجيب عيال لا مدام وافقت أن تتزوجي معنى ذلك أنك لا بد أن تتحملي جميع تبعات ذلك ومن يتهيئ قلود الجبال يعيش أبد الظاهري بين الشفر ونابدا للزوج والزوجها ايضا ان لا يكلف كل واحد منهما الاخر فوط ما يطيق يعني الان بعض النساء اذا جلست مع زوجها بدأت تدعب حلانة اجمل منا منزلا وفنان أكثر منا مالا وفنان أحسن منا سيارة وفنان سافر الى برد كذا وفنان تقدم مع اولاد في كذا وتبدأ احيانا تتعب زوجها بمطالب هو اصلا ما يستطيع ان يتحمل هذه المطالب الله جل وعلا يقول نحن قسمنا بينهم ماذا معيشتهم ثم قال بعدها ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات إذن ربط العالمين هو الذي حدث أن هذا يملك ألف وهذا يملك ألفين وهذا عشر وتعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم تقول عائشة رضي الله عنها كما صحيحين إن كنا لننظر إلى الهلال سلو الهلال سلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين يعني يا جماعة يضرب عليهم شهران كاملان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار فقال لها ابن أطفها عروة ابن الزبير قال عجبا ما أوقدتم نار كيف يعني تأكلون لحم مني ورطوت تأكلون هني مصبقون قالت لا أصلا ما عندنا لحم ولا عندنا خبز ولا عندنا شيء إنما هما الأسودان التمر والماء إذا قلت أمرتين ويشرب عليها كسماء هذا مدائه اذا جاء العشاء اكل ثلاث تمرات شرب عليها كسماء هذا العشاء جاء الصباح اكل ثمرة شرب عليها كسماء هذا الافطار ما عندهم بيتة وفطاير ورز ومثلونة ولحم وزجاج وارانك وسمك و... وهذا مشوي وهذا هذا كل ذير موجود تقول إنما هم الأسودان التمر والماء ومع ذلك ما حدث عند النبي صلى الله عليه وسلم مشاهده ولا كان تأتي إليه صلى الله عليه وسلم زوجته تقول ترى أنا ما أتحمل هالعيش أنا من زمان ما أكلت لحم. لا لا مدام أني راضية بزوجي وراضية بدينه الدنيا أضعها تحت قدمي. طيب السؤال هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة مضطر إلى هذا النوع من العيش يعني هل كان هو أصلا ما هو لدي شيء يأكله أصلا أم أنه صلى الله عليه وسلم كان زاهدا الكان ذاهذا بعد عرجت صنعين جمعت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم غنم فرأي جماعة أكبر غنائم جمعت في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم الذي جمعه في صنعين جمع بين يديه أكثر من ستين ألف من الغنم وأكثر من أربعين ألف من البقر وأكثر من عشرين ألف من الإبل يحمي أنعام عظيمة إضافة إلى ثعبان الضبا والثياب وغير ذلك جمع لوازم بين تبليين ماذا يكاد يفتح عدده من النعم فأقبل تصالب الأمية تصالب الأمية ما أسلم إلا قبل كم يوم أقبل تنظر إلى هذه النعم فقال يا محمد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ما أكثر هذا يعني هذا كثير جدا الغنم والبقر وقال صلى الله عليه وسلم له أعجبك أعجبك هذا الغنم والبقر أعجبك قال نعم قال هي لك كلها. بس اسلم جيرك ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم وطرشت فكانت هذه النعم سببا في اسلامه ومع ذلك يرجع النبي صلى الله عليه وسلم الى بيته وقد لا يجد عندهم طعام لان اللي بين الرجل وبين زوجته اكبر من مسألة اشتر لي ملابس اشتر حذاء ترى احبث بينه وبينك مشكلة اذهب بي الى اهلي انا اغضب واجيش عند اهلي اذا ما حقر هذا يا اشي اللي بين الزوجين اكبر من هذا بكثير بل انك اذا تعمل في تعامله صلى الله عليه وسلم مع أبكاته أن عائشة رضي الله عنها لا بل في تعامله أيضا عرقية زوجاته فتجنبنا من ذلك عجبا فقيه بلفي بن, بن أخضب أم المؤمنين أبوها حيي بن أخضب رأس من الرؤوس اليهود الكفار وكان حيي بن أخضب من أكثر الذين يجمعون الناس ضد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قتل أبوها في بعض المعارك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم فقيه تدرون يا جماعة كيف تعامل معها؟ اول ما جاءت بتركب، الآن تزوجها ما دخل بها؟ أول ما جاءت بتركب البعير البعير رفيع، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقع على الأرض ونصب لها ركبته قال الصعدي على ركبتي، وقع على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم ما قال تعالى بلا لحذره أن سلم، تعال يا جماعة من هو قرب البعير عند شيء مرتبة؟ جلس على الأرض ونصب لها ركبته قال الصعدي على ركبتي. فكانت رضي الله عنها من أجدها أمنا أن استحدث طبع قدمها على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم ركبتها على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم تعلقت بالبعير ثم ركبت عليه انظري إلى هذا التعامل الرائع من صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وتقول عائشة كما رويه مسلم كنت أشوب من الإناء وأتحاض ثم أنأله النبي صلى الله عليه وسلم فياضع ساه على موضع فيه ثم يشرب. يأتي ويقول عاش من وشرب لي. تقول تقول من هنا. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويضعه له. ثم يشرب من نفس الموضع الذي شربت منه عاش. طيب يقدر يشرب ماء اي مكان. رحمه الله لا لا لكن ترقص مع زوجته. صلى الله عليه وسلم يفعل معها ذلك. تقول وكنت اتعرق العرق وأنا حار. يعني تمسك قطعة من اللحم. ثم تأخذ منها لقمة، تعوضها، فيأخذها النبي صلى الله عليه وسلم منها، فيضعه ساه على موضع فمه، ثم يعظم نفس الموضع. تنصب صن صلى الله عليه وسلم مع زوجته. بعض الناس يقولون إحنا فاضيين نفعل هذا، إن النبي صلى الله عليه وسلم فاضي فعله. هذا لذي من الانبياء وخاص من الأنبياء، ومشغول بهم أمم، ومع ذلك يجد النبي صلى الله عليه وسلم مصل لأجل ان يترصف مع أهلهم ذلك مرة من المرات. كان النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من سفر مع أصحابه في أثناء الطريق كان مع عائشة شعر النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة سعيدة يريد أن يوسع قدرها فقال الجيش تقدموا عنا يا رسول الله نفلك في رحدك قالوا تقدموا عنا. تقدموا تركوني أنا وعائشة تقدم الجيش عنهم ثم ملتبت هنا عائشة قال عائشة صابت للبيت قالت تسابقيني تسابقيني عائشة يمزح معه. يلعب تسابقيني قالت نعم فقل فتابقنه فتبقته فقل كنت أزال يعني قوية ولست ولس سبيلة فتبقته تقول سكت مشاها فلما كان بعد زمان رجعنا من سفر فلما اقتربوا قالت صلى الله عليه وسلم لها عائشة قالت نعم قال من الجيش تقدمه وتقدمه. قال عائشة قالت نعم قالت تابقيني هي المرة الأولى سبقت يا لك هشيدة بكه لها قالت نعم فتابقني فسبقني بديت سابقون تقول فسبقني اسمعنا قالت تقول فلما مر به العائشة ركضت ثم ركض النبي صلى الله عليه وسلم وراءها فمر بها وهو تقول ضرب بين الكتبين يعني سبقه ايه ضرب بين الكتبين رفعت جاهة سبقها ثم لما وصلت اليه قال لها يا عائزة قالت نعم قال, قال هذه بيت يعني واحدة واحدة سبقه المرة اولى وسبقته المرة الثانية لحظة يا جماعة يقول الكلام وهو من سفر يعني الان نحن الراحة بالسيارة واذا صار يمشي بالسيارة اربع خمس ساعات لا قدر ما تحمل الاولاد يتسلموا، ما تحمل احد يقول ابغال الحمام ابغى ما، ابغى تشتري لي كده ما يتحمل انا كعبال ومزابر ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في اسماء سفره قد يكون ماشيا أو على بعيد لاحظ إنسان راقب على بعيد أربع خمس ساعات يعني لا شك إنسان سيقع تعمل شديدا ومع ذلك يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوقف مع زوجته أن يمازحها أن يلعبها بل كان يتودد معها حتى كان يشاركها في عمل البيت عند البخاري أن عائشة سألتها امرأة قالت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع شيئا في بيته يعني تسألها المرأة تقول النبي صلى الله عليه وسلم بر البيت يجيب الناس ويقاتل ويحارف بتبير الله ويجاد جو البيت ماذا يفعل فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله إذا انقطع النعل بنفسه يخيطه يخصف نعله ويخط ثوبه ويعمل في بيت كما يعمل وأحدكم في بيت. ثم قالت وكان ألين الناس بساما ضحاكا. يقول كان يمزح مع أهل بيته ويضحك ويعلق عليهم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في البيت ثم يكون يعني حرارا فخا فراقا يضرب هذا ويصرخ بذلك كما يفعل بعض الناس اليوم. الآن بعض الناس إذا وجدته مع زملائه ما تجد أحسن ولا طقم جميل المعشار لطيف الأخلاق مبتسم المحيّا بشوش الولد ما أحمى من الأخلاق. لكن تعال انظر إلى تعامره مع أهله تجد أن الميزان ينفصل رأسا على عقب السبب في ذلك. أنه إذا جاء زوجته ما يحتاج أن يجاملها هو يجامل زملائه لأنه يحتاج من هذا واسطة يحتاج من هذا غرض يحتاج من هذا سلفة يحتاج حابدا يحسن علاقته معه لكن إذا جاء زوجته بدأ يغير أخلاقه بدأ يخرج أحيانا على نخلاته الطبيعية كان صلى الله عليه وسلم من ألطف الناس مع أهل بيته ومع ذلك أيها الأخوة ليس فقط هذا واجبا على الزوج التوقف بل الزوجة أيضا يجب عليها أن تكون كذلك الرجل يحب ان يرى زوجته محتفية به في خلوة. مهتمة به في بيته صادقة في مودته. كم من الزوجات تتكاثر عن ذلك وتكينه الى غيرها احيانا في بعض البيوت الخادمة تطبخ للزوج الطعام وترتب فراش المنام. بل قد تقدم الخادمة طعامه بين يديه، وتتقربه بين يديه. اذا عطش صاحب اسم الخادمة واذا جاء تشتكى الى الخادمة الخادمة تنسل ثيابة وتكرم ضيوفه واضحابه وزوجته على فراشها نائمة أو على أريكتها هائمة لا تحرك ساكنا ولا ترعى بيتها المرأة ينبغي عليها أن تكرم زوجها ليكرمها وأن تخدمه ليخدمها إذا كانت له أملا صار لها عبدا وإن كانت له أرضا صار لها سماء كما قال عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لماذا بتسكنوا نلاحظ العبارة يقول لي بتسكنوا إليها ثم قال وجعل بينكم مودة ورحمة المودة في الظاهر يعني ما يجد معها في السلام ما يقص عليها ما يتعامل بغلظة ها المودة ثم قال رحمة يدخل القلب يرحمها يعطف عليها يكون لينا معها محسن إليها كل هذه تتعامل بين الزوجين أحدهم مع الآخر صار بذلك موفقين. انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى القصص العجيبة لأمنا الفتحات عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتسبع الجنات ببيته فالأي تماع بعض الشلاف إذا مشى بالبيت لو يجد حبة وفع على الأرض أو يجد شأس ممكسر أو يفتح الثلاجة ويجد خبز لم يوضع في كيلس أو يجد قدرا لم يغطى أو يجد شيئا عمد بالبيت قضية بعد يصرح على هذا ويهار ويصد دوجته ويفعل النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني ما دام الملاحظات ملاحظات دنيوية ما كان يلتبط إليها يقول ألك خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة سنين والله ما قال لي لشيء لحيء فعلته لما فعلته ولا لحيء ان تركته لما تركته كان صلى الله عليه وسلم يدخل أحيانا على أهل بيته والضحى وهو جائع جائع فيقول لهم عندكم طعام يسأل اهل البيت عندكم طعام سيقولون لا ما عندنا طعام فماذا كان يقول ما كان يقول ليش ما عملت مشتريات طيب ليش ما اخبرتيني اشتري اغراض بالامس طيب ليش ما طلبت من جيراننا طيب انا جائع الان تبغيني تاكل لا لا لا ما كان يعمل مشكله يقول عندكم طعام يقولون لا فيقول اني اذا صائم انتهى الموضوع ويكمل صائم الى المغرب ولا كان يعمل قضية كبيرة بسبب مثل هذا. إني ينصاع وينتهي الأمر. لا ما كان صلى الله عليه وسلم بسبب أن هذه تصرفات. تقول عائشة كما عند مسلم ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من نسائه قط ولا ضرب خادما قط ولا ضرب شيئا بيمينه قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. ثم قالت وما لمنه شيء قط سنتقبل لنفسي. إلا أن تنتهك حرمه ما حرم الله إذا كان الأمر حرام نعم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم لكن ماذا من أذى أمور الدنيا؟ أن يغضب أنا يجمع بعض الناس بعض الناس لو مثلا يوم من الأيام يأتي ولد أبيه إلى المدرسة الصباح يمر على فيه بعض عطني ريال ريالين أذهب المدرسة الأب يبحث ما يجد سته ما يجد يعني رجالا يخرج مثلا عشرة ريالات يعني بقى واحدة أو خمسين ريالاً لبنت ذلك ريال لكن انتبه لا تصرف خمسين ريال كلها، تصرف منها ريالين ورجع ثمانية ريال. ريال ينفع ريال. إذا نقص ريال، صل الله لا أضرب كلها. إذا رجع الولد من المدرسة وهو صارب الخمسين ريال كلها. يعني تحمّد وبا وباشر على زملائه وصارت في اليوم كريم وكان واحد الخمسين ريال ما لي إبغي يا أبوه يضرب ويصرخه أنت غبي أنت أقوى المطلوب ما أعطيك فلوس من المطلوب الشهر كله نعمل القضية ثبت ألف خمسين ريال لكن لو رجع يوم من أيام صلاة العصر وجد ولده ناعم ما ما صلّى مع المسلمين حتى يغضب هذا الغضب. الأمر أسهل من ذلك في جديد لو أب اشترى لولده غطرة جديدة أو اشترى له ثوبا جديدة وقال انتبه عليه يا ولد ثم جاء الولد يلعب بقلم معه فمدح القلم فانسكب الحبر على الثوب وأبسده أو انتبه انسكب على الغطرة وأبسده يعمل له الأب لكن لو الأب ذاك اليوم رأى ولده مثلا ويعني ينظر إلى محرق بيت سنبان أو عنده مجلة فاسدة لحظة بالهذا الغلال يا إخواني هذا الفرص بين من يكون غضبه لله وبين من يكون غضبه لغير الله بل كان صلى الله عليه وسلم شديد المجاملة لأهله عز البخاري دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الى بيته فقال اعطوني طعاما اقبله له طعاما لما اعطوه الطعام الطعام هذا يا جماعة كان ناشف يعني ما كان, ما كان طعاما رطبا احتاج يعني مثل خبز يابس او كذا احتاج النبي صلى الله عليه وسلم الى شيء يرطبه يعني مثلا حليب لبن مرق يجعل معي رطب فقال هل عندكم من ايدام عندكم شيء يعني نقلل الطعام عندكم ايدام قال يا رسول الله ما عندنا الا الخل تعرفون الخل الخل مر وحامض حموضه شديدة يعني الان لو تصب لك ملعقه من الخل وقفت هنا فما قالت بواحد يأخذ الخبز ويأكل النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد يحرجهم هم الآن يعني ها الجود من الموجود لا عند الآن للخل قال هاتوا الخل فأحضروا الله ورسلوا ووضعوه بين يديه جعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ النطعة ويجعل في الخل ويأكل وحتى ما يحرجهم كان يقول نعمل إدام الخل نعمل إدام الخل أول طفخ اليوم بيدة نعمل إدام الخل نعمل إدام الخل حتى يدخل السرور على قلوبهم. فكان صلى الله عليه وسلم يصبر على أذى عند النساء أنه صلى الله عليه وسلم بات باقليلة عند عائشة في هذه قصة فتاة عجيبة بات عند عائشة لما كان الليل عائشة في قلب يمينها ما النبي صلى الله عليه وسلم جملها وتعندهن الغيرة التي تقع بين النساء. شيء قال يبيلتي لا يكون ذهب الى ام سلم والليلة حقه والليلة زودة ثانية وقع بلفتها ما يقع من الغيرها في الضرائر فقامت تتلمثه قامت جلست على الفراح تتلمث وين ؟ قال النبي صلى الله هو موجود على الفراح فقال اياكي اذا الان عند ام سلم يدرسل ويذهب فقامت في الظلمة ظلام وقامت تبحث في الغربة فبينما هي كذلك فاذا النبي صلى الله عليه نائم لكن مع مع النوم ابتعد قليلاً، فأثناء لحاتها وقعت يدها في شعره صلى الله عليه وسلم. كان شعره طويل فوضع في شعره. فنزل النبي صلى الله عليه إليها وقال: جاءك شيطانكي جاسب جاءت لي جاءك قال: وأنت ملك شيطان؟ أنت بعد فيك شيطان كلنا؟ أنت ملك شيطان؟ قال: أنا. ولكن الله أعانني عليه أسلم الحمد لله الله أعاني على شيطاني وفي رواية الأخرى تقول عائشة فقطت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض النساء فجألت أتجسة أبحث عن في الغرفة قالت فبينما أنا أبحث عنه إذ وقع في يدي الآن تقول أكيد أنه راح إلى من نساء تقول بينما أنا أبحث عن إذ وقعت يدي على قدمه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وهو يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك لا إله إلا فقالت عائسه بأبي أنت وأمي إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر وأن تصلي وتعبد وأنا ظننت أنك حرمة من حليمك إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر وعند المساجد سأل الحسن انه صلى الله عليه وسلم اتى مرة الى بيت عائشة في ليلة الى عليه من رجلي نزع رداء كان يلقصون اتار ورداء مثل الاحرام نزع رداء بينه، قرد من عنده زوجته وضعتم مضطجع صلى الله عليه وسلم على فراشه لبت قليلا سافت انتها أجل من اتار وعائشة انامه فلما ظن ان عائشة قد رقدت قام صلى الله عليه وسلم من قراشه مرويدا مرويدا, مرويدا ثم لبس رداءه رويدا رويدا ثم لبس العريق ثم اقدر الى الباب وفتح شوي شوي ثم خرج صلى الله عليه وسلم و الباب بهدوء عايشة منامت فراغت الحركة هذه وعب حاج اذا مثلت يعطي اخر ما ثانية من زوجاته هذه وعب حاجة المرة الاولى وجدته لصلي الباحث الان قام خرج من البيت مصلي الورايح تقول عائشة فقمت دخلت الغيرة النساء مشتت محبتي له صلى الله عليه وسلم قالت فقمت ثم لبست درعي ولبست خماري لبتت عباءتها ولبتت قط وجهها ثم انطلقت في أثره قامت تتبعه إلا النبي صلى الله عليه وسلم خرج طلع من البيت ومشى ما راح البيت صلى الله عليه وسلم بيت حبطة بيت يمكن ذهب زوجة يعني يمكن ما ترينا عليها بعد وذهبت حائشة تمشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم دون ان يشعر بها تقول ما دل ليل فالله زال قلال سلم ينشي ينشي ينشي حتى وقف على مقبرة البقيع وقف عند المقبرة ينظر الى قبور اصحابه الذين عاشوا معهم مجاهدين وماتوا شهداء الصالحين الذين اجتمعوا تحت الشراء ليرضى عنهم من يعلم السر والأخصى أخذت الله عليه وسلم ينظر الى قبورهم ويتذكر احوالهم ثم رفع يديه ودعا الله لهم دعاء طويلا ثم خفضها ثم أخذ ينظر إلى القبور ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا ثم خفضها ثم أخذ ينظر إلى القبور ثم رفع يديه ودعا الله لهم دعاء طويلا ثم خفض يديه وأطال القيام وعائشة أطلت الوقوف والانتظار بشو بعد المقبرة وين بيدها؟ وقف تنظر إليه فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني التفت قال فالنبي ارجع للبيت عائشة لما رأت انها زبت مباشرة زبتت وراءها ومحت النبي صلى الله عليه وسلم رأت توادا من بعيد في ظلمة الليل قال هذا اللي راقبني فالنبي صلى الله عليه وسلم أسرع في مشيه فأسرعت عائشة في مشيها. فأحضر بدأ يجري النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت عائشة تجري المهم لهم عائشة تبقت ودخلت البيت أغلقت الضاب نزعت درعها حمارها تحت الحظ لا no. أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت. يا عائشة عائشة نوم. لكنها نائمة مع الركض وهي نائمة تقول <تصفيق> مشددة الابتعاد. فقال يا عائشة وهي تتصلع أنها نائمة. قال يا عائشة ما لي أراك حشيا راضيا. ليش إنك يتردد انت نايم ما هي مشكلة نايمة لكن اللي نايم ما يقول <تصفيق> قال ماني أراك حش يا رابية ليش <تصفيق> الصدر محسو فالتبت عليه خارج قالت النبي صلى الله عليه وسلم عارف قالت لا شيء لكن واحد قال لا تخبرني او لا يخبرني اللطيف الخبير تخبريني او رب العالمين نبأني بالعلم قالت عائشة يا رسول الله انا رأيك خرجت. قال انا احبك ما اولي بكم الثلاثي لا بيري وخرجت ورائت امشي وعطتها بطفة كلها فقال يا عائشة فأنتي السواد الذي رأيته امامي أنتي السواد اللي أنا قاعد اجبعها انظر ونرهب أنتي السواد الذي رأيته امامي قالت نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع في قبلها دفعا ثم قال يا عائشة اضمنت ان يعيب الله عليك ورسوله يعني خبت اني اظلم ايك الى اللي تتعطيها واحد ايه معقول اني اظلم انا بالنساء ما اعدل اظلم ان يحنف الله عليك ورسوله فقالت عائشة يا رسول الله يعني استغفر لي النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لها ثم قال يا عائشة الان يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يضعر سوينها هي عرفت ان ذهب البقية لكن يريد يبين لها حتى ما يبقى في قلبها شك لبين لها ليش أنا طلعت في اللّام وذهبت إلى المك ممكن أذهب لهم مع صورات ممكن أذهب بالظهر ليش لظلمة اللّيل فرج قال صلى الله عليه وسلم لها يا عائشة إن جبريل أتاني ولم يكن يدخل عليك وقد وقعت في يدك وجبريدة أن يريد حاجة لكن لا يريد خلف البيت علينا وأنك قد نصعت في يدك فلاداني بصوت منخفض فأخص. فأرجبته وأخفيته منك وضعنت أنك رقبت ثم قال صلى الله عليه وسلم وقريبت أن رقبتك خشيت أن تستوحجي يقول ما أود أن رقبتك أريد أنك تبقي نائمة حتى لا تستوحجي يعني تقول وين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أي مقارب كذا يقول أذي أذهب وأرجع وأنتي على نوم حتى ما أبعدك ثم قال صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أذهب إلى أهل البقية فأستغفر لهم فذهبت فاستغفرت لهم انظر كي اتناك الله عليه وسلم يا جماعة ما يكبر الأخطاء يعني ما تلاني يعمل قضية أني ما تستحية يعني تشبك ديني والله العظيم انك كده لا لا لا ما تلاني أعمل قضية خلاص ما أخطأ في هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى من كان صلى الله عليه وسلم ايضا يتغاضى عن اخطاء اهله وما لا يرضى اذا رأى شيء ما يرضاه ما كان قمه السلام يعمل قضية منه يقول امام رحمه, رحمه الله بعدما ماتت زوجته أم عبد الله كان يقول اللهم ارحم أم عبد الله ويدعو لها ثم يقول والله لقد نبتنا عشرين سنة ما اختلفنا في شيء معقول يا جماعة واحد عشرين سنة مع زوجته ما اختلفوا في هو يقول هو يقولها يوم نريفا كل يوم ججاج لتقول لا نريفا كل حك طبيعا يبع حلاف بين الزوجين لكن يقصد أبو عبد الله أمام أحمد أنني ما كنت أعمل قضية إذا هي غضبت ارضيتها اذا انا غضب ارضتني وبالتالي ما كان كل واحد منهم يكبر الصغار ويعمل قبايا من هذه الامور في صحيحين انهم صلى الله عليه وسلم كان جالسا في يوم عيد مع عائشة طبعا فعلنهم بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان ملاصق للمسجد يعني لو تطل من الهدار مباشرة سمع المسجد حتى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان لما قام يلطني رأى الصحابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى البيت فقاموا وهم في المسجد يصلون بصنافر إذا كانوا يصلون رائع لأنهم يرون رائع كان زار قصيرا أذروا من النبي صلى الله عليه وسلم جاءت يوم الأيام مع عائشة البيت فسمع يوم عيد فسمع جلبة بالمسجد سمع قصوط وحركة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما الذي يحاضر بالمسجد فقال فرأى قوما من مسلمي الحبثة حبشة بدأوا يدخلوا في الإسلام ويأتون إذا المتينة يستنون فيها يقول رأى قوما من الحبشة يلعبون بالحراف يأخذ الحرطة ويرميها فوق، بعدين بعدها يأخذ يأخذها وكان لهم لعب عجيب بالحراف الذي صلى الله عليه وسلم أعدبهم منظر سلسفتها عائشة قال عائشة قالت قال نعم هل قال تحبين أن تنظري؟ لا يقول لك عائشة تحبين أن تنظري؟ قالت نعم. قالت عائشة, عائشة جاءت عائشة تنظر لكن مشكلة الزار رفيع على عائشة فالنبي صلى الله عليه وسلم طويل يقدر يستطيع أن يرى نحن عائشة كثيرة فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع كثه لها وجاءت عائشة وتعلقت في ورفعها ورافعها حملها وجاءت تنظر تنظر وقد وضع جثنها لحيها وضعته على كثة التكأت به تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون طبعا هم ما يرونها في تراهم، النبي صلى الله عليه وسلم تعلم قال لها أتبع قالت لا انتظر انتظر أي ما هي اللعبة متكررة هي حركة واحدة يرمي الحركة ولا يأخذها يعني قضية فتعد قال اشبعتي قالت لا مرة سكت شكت حاملها حاملها حاملها حاملها قال اشبعتي قالت لا ابراه اشوف وانا تركها الى ان قالت شبعتي فعز الظهر من النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلها تقول عائشة رضي الله عنها بعد ذلك والله لقد كنت قد شبعت من المرة الأولى أصلا تقول لي الحركة تقول لي كنت وأقول لا لا لأنظر منزلتي عندك هل خلاص؟ بيصبر تقول خلاص انظري ونبي يصبر لأني حاليه. تقول لي أرى منزلتي عنده وليتسامع بذلك بقية النساء. شو الحريم يبت حتى بقية النساء شايلها عشر دقايق كاملة ربع ساعة كاملة شايلها لكن لما يقولوا التكأت عليه وشافت وربيعات ما هي يعني ما هي قوية لكن شايلها الى ان نظرت وشافت الحركة لها تريد ان أن يستمع بذلك بقية النساء قنبرش يعني ع عقل عقل المرأة لكن مع ذلك قنبرش يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يتربط هذا تربط إخواني وأخواتي. منه صلى الله عليه وسلم مع نساء جعلهن يحبننه أشد من حبهن لأنفسهن ولأولادهن بل يحبنه فما زل أكثر الحب لا بهن أو معذين. انظر مثلا إلى أبي سفيان لما جاء المدينة قبل أن يسلم. أعلم أن قريش النبي صلى الله عليه وسلم عمل بينه وبينهم هدنة صلح الحديبية فرقتهم قريش فجاء أبي سفيان يريد رجع الصلح. ذكر ابو سفيان المدينة قبل لا يدخل في الاسلام كان كافرا أقبل ابو سفيان يلتبت في المدينة في السابق ما كان في فرازق وشطق مفروشة ونحلي وين يدمر ولا عند ابن عم ولا ابن خال ما فيه الا ابنته ام حبيبة رملة ابو سفيان زوجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فاقبل ابو سفيان وقرأت الباب على ابنته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت اسلمت قبل و زوجها يعني قيل قليله المرتد وقيل انه توفى عنها تزوجها النبي طبعا صلى الله عليه بعد المهم اقبل ابو سفيان دخل دخل على بيته ام حبيبة ووجد بساط على الارض اقبل ليجلس على البساط جاءت ام حبيبة مضطعه ثم اخلت البساط وتوجه ورفعتها على جنبي نظر اليها يعني قالت له طاعه حين اجلس على الصواب ونظرت اليها فقال يا ابنية انا ما ادري ارغبتي بي عن هذا الفراش يعني انا ارفع من اني اجلت على فراش قديم لاني سيد أم رغبتي بالفراش عني ولا اني انا حقير ما اتحبش اجلت على فراشكم يعني تحت اثنتين قالت بل رغبت بالفراش عني هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس عليه وانت مشرك نجت ماذا تجدت عليك راجل النبي صلى الله عليه وسلم نجمع تقول كلام الكلام يعني من عظم المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم فالتفت أبونا إليها ثم قال يا هنية لقد أصابك بعدي شر بل والله أصابها خير ما أصابها شر لكن يقول إنك فاتغيرتي علي بل إنكم لو تأمثتم معي بل وجدتم يا إخواني أنه صلى الله عليه وسلم مع شدة العيش بينه وبين أهله الا انهم صلطان عليه وسلم كان يترطط طبعا هذا الترطط يا جماعة ما يعني ما يعني انه ما يقع في البيت مشاكل. لان احن بشر نعلم يقع مشكلة بين الزوجين مشكلة بين ثلاث. لكن هذه المشكلة التي تستمر لمدة سبعين ثلاثة وكل واحد راطع انف على الثاني ما يريد ان يتنظر هذه المشكلة ابعطيكم الان موقف في المدينة اهزت المدينة كلها لهذا الموقف موقف ليست من الروم جاء وغدا المدينة وليس من السفار لا مشكلة أسرية وقعت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين زوجاته اهتزت المدينة كلها لهذا الموقف خذه من من كان عمر بخطاه يقول عمر رضي الله عنه طبعا عمر ما كان ساكن للمدينة ما كان ساكن يعني في قريبنا المسجد عند النبي صلى الله عليه وسلم كان ساكن في مكان بعيد في العوالي فكان لما يريد يأتي يصل مع النبي صلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سلما طويلة يأتي ويصلي ويرجع فالثاني يصلي في مسجد قريبا عنده يقول فكنت أنا وجار لي من الأنصار جيران ما نريد نفوت على أنفسنا الأخبار والعلم اللي في المدينة فأنا عندي مسرعة وجاري عنده مسرعة كل يوم واحد منا ينزل يعني اليوم سبت أنا أنزل للمدينة وأجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأشتري أغراضي والجاري أشكر أمور بلوحفظ الأحاديث والأحكام والوقائع وجاري الأنصار يعتني بمزرعتي ومزرعته غدا الأنطار ينزل وأنا أجلس بالمزرعتين أعقني بها المهم مشت الأمر على ذلك يقول وكنا نتحدث كنا نتحدث أن الروم الغفاتنا كانوا سوف يغزوننا سامعين أنه في غز وبتأتي لكننا ما ندري ماذا سياتون يقول وكنا أيضا نحن معشر قريش نغلب النساء يقول كنا في المدينة. الواحد يعني يدد امت دوجتب ما ترفع انفى عليه يقول فلما جئنا الى المدينة رأينا اناسا يعني الانصار قد غلبتهم نساؤهم يقول فصارت نساؤنا تتعلم من نساء الانصار فصارت نساءنا تقوى علينا يقول فالسابق حرم في فالسابق حرمك في عدرتك بس خلاص لانت يوتكي سخار لما جئنا المدينة بدأت نساءنا تتعرف على نساء الانصار فاذا نساء الانصار لم يقولها بس خلاص يقول ليش خار اتبع مني يقول فطارد نساءنا ينبح نمرش شوي بدئت عرّض تتعلمون ال... ال... والكلام الـ الصوت يقول يوم من الأيام أنا جالس في البيت أعمل شيء يذكر مثالا يقول فقالت إمرأته لو غيرت كذا وكذا تختلف عليه فقال وما لك أنت ولما هنا ما هم شغلتي ما ما لك أنت ولما هنا وما تكلبي من لأمر لا يخص بي إرجع خلك خلك أنت فقالت عجبا لك يا ابن الخطاب ما شاء الله بدا بدا ترد عليه قالت عجبا لك يا ابن الخطاب ما تريد ان نراجعك رد عليك وان ابنتك لا تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلك حصه تصد على الذي صلى عليه وسلم دفع لها وان فرج رد عليك فقالها قالت نعم وانه لا يضل يومه حفظ عليها يزعل عليها الى الليل قال نعم قالت والله إن زوجات لا يراجعن وإنه يهجر الواحدة إلى الليل يقول فلما قال ذلك أبزعتني وقلت خابت حصة وخسرت بنتي خابت وخسرت قالت ثم جمعت جيابي وعلى طول المدينة ودخلت على حصة قلت يا حصة قالت نعم أبوها عمر قلت أتغاضب إحدى كل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الليل يخضط منها إلى الليل بسبب كلام تقول قالت نعم في السنة قل عمالي مشاهدك قال قد خذت وخسرت أتأمرين أن يغضب الرسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب الله, الله وسلم. يا حفظة يا حفظة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتحركين ثم قال يا يا حفة يا حفة لا تستكتري من رسول الله ربعه وسلم لا تتكتري كل مرة عطني عطني لا لا ولا تراجعي في شيء لا تقولي إذا قال نا يعني لا. لا لا تتكلمين وسليني من مالي ما تتكلمين أي شيء ينقصك اتبري مني أنا انها تعملي مشكلة للنبي صغير اي شيء ينقف شب الاب الصالح اطلبيه مني انا ثم قال ولا يضرنك يخاف انها تقلب عائشة قال لا يضرنك ان كانت جارك عائشة اوضأ ضامنك واحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم صرا هي اطلا عائشة تفعل هالاشيء لانه يحبها وانها اجمل منك لكن انت بانت لو صوي شيء طلقتت فلك عادلة ثم جارك عمرو سطاب رضي الله عنه ورجع الى بيتها لما جاء غدًا او بعد غد ندى الأنصاري في المدينة شغل أخبار وعمر جلس في المدرعتين يقول عمر ستأخر الأنصاري ما جاء حتى جاء الليل ولمت أظلم الليل ولمت صليت العيش ولمت يقول فكجئت به قد جاء يضرب الباب ضربا شديدا ويقول أتم عمر أتم عمر يا عمر يا وضع قال عمر فقلت نفسي جاء الغذاتنا ادخلوا المدينة المشركين الآن اللي احنا خايفين أن يجبوا يحارف يحارفون جاء الآن جاء الغساة قال فأخذ سيابي طرع مجهد قتال قلت له ما بالك جاء الغساة يعني أكبر اتباعه نأتي القتال قال لا أعظم من ذلك وأهول قلت ما هو أشل أعظم الغساة فقال صلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه كله اتفع الله خان قال عمر اقول خابت حصة وخسرت انا قايد لها انا خابت حصة وخسرت قد كنت اضمن ان ذلك يوشف ان يحق لا يمكن نصب عليه النبي صلى الله عليه وسلم حصة انا اضحى ومع ذلك ما انتصعت انا يقول عمر وجمعت عليه ديابي وعلى طول من المسجد في الليل وشأت فيه ان يتجر يريد ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فصلّى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ثم قام كهيئة المغضب اعلان ما يكلم احد عمر لم برأى النبي صلى الله عليه وسلم عابداً اذا صلى التبك الى اصحابه ثم قال هرأى احداً منكم رؤيا ويترطب هل مرة النبي صلى الله عليه وسلم انت انتهى من النار قام ارضان ودخل الى مشروفة بيت غرفة صغيرة انتهى ليس في بيوتة غرفة صغيرة الوحدة دخل واغلق الباب يقول عمر ويش مش مشكلة الان طلق ما طلق جعل الانان. جيسدت بعضهم الى بعض وبعضهم يبكي يقول ايش المشكلة اللي حصلت عشان في قرار ايش المقضي وبعضهم يبكي من محبتها للنبي صلى الله عليه وسلم عمر جلت يذكر يا جماعة استدري خلني اتأل بنت الناس ما يبكرون يتألون حريمهم عمر حطة جعلت النبي صلى الله عليه وسلم عندها الخبر اليقين قال فقمت دخلت على حطة فاذا هي تبكي مدام تبكي معناه يمكن حطر قلت لها ما يبكيكي ألم أكن قد حذرت كذلك سكتت قلت أطلقتن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا أنا سمعتما طلقتن طلقتن أم لا قالت وين تبكي لا أدري. لا أدري هو ذا معتزل في مشربة تالك لا أجارس في المشربة في غرفة لوحدة علينا يقول عمر فخرجت من عندها ما عمدها عن خرجت وذهب إلى المكسد وجلت فإذا قوم من المسلمين يدكون عند المنبر شمي جماعة الرحمة يشعرون انهم على قلب واحد، انهم روح واحدة مفرقة في أجساد. ها يحضر مشي عند هذا، يبكي هذا. يقول فإذا هم يكون، جاء عمر وجلس معهم. عمر ما يصدر يجلس يبكي كذا، يبغى حل. يقول فغلبني ما أجلس. طيب إلى مثلاً كي؟ إلىني أذن الظهر. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونسأله. قال فغلبني ما أجلس. قلت أبتدئ على النبي صلى الله عليه وسلم واسأله إيش قال فقم ثم اقبلت فاذا غلام اسود عند الباب من نوع ذكول قلت استاذني استاذني على رسول الله طبعاً قل عمر يبغى يدخل دخل الغلام عمر واجد فرّ مشغول البال ثم خرج الغلام قال عمرها أذن وقال قد ذكرت له فسكت قلت يا رسول الله عمر عند الباب دخله يا رسول الله عمر عند الباب الرجل يدخل يا رسول الله عمر عند الباب اخلي يدخل والنبي سلام ساتي شكت يعني لا تدخل قال عمر فرجعت الى المسجد قال فلما رجعت الى المسجد جلست بحث ما اقعد ابدي قال فظلبني ما اجد فقلت برا اخرى واقبل الى الغلام قلت استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن لي فالغلام هذا دخل يا رسول الله عمر عند الباب سكت يا رسول الله عمر عند الباب سكت يا رسول الله سكت خرج عليه عمر صلى الله عليه أنا قلت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لكنه ما تكلم ولا قال شيء أما رضي الله عنه رجع مرة أخرى حتى دخل إلى المسجد ثم جلس في المسجد يتكلم مع الناس ويركض معهم ثم ألقى هو ما يدل فخرج مرتين وآتى إلى الغنم قال أذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الغنم يا رسول الله يا ما تكلم خرج الغنم خرج كان لديه رجاء صلى الله عليه وسلم ما رجع ليه قال عمر فلما قال لي ذلك إلى المسجد فلما كنت أن أبلغ المسجد فإلى الغلام يتيح يا عمر يا عمر يا عمر قال فرجعت فقد أذل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر الآن يستطيع ش يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم الآن ممكن أن يدخل عليه يقول فلما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مستجع على حفير حطير من سقف النخل واذا الرداء سقط عن منكي صلى الله عليه وسلم واذا هو كريئه المضرب يقول عمر فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر يريد تسوق يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم قلت لا اضحكننا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلما تاتي لي قلت يا رسول الله هذا قلت يا رسول الله اننا كنا معشر قريش في مكة. إذا تكلمت زوجة أحدنا يديه قام إليها فدقع قبته. إذا تكلمت قام كثر قبته. مرة ثالث تكلم. نجينا إلى المدينة. فطارد نساؤنا يا رسول تعلم من نساء أنصار. فطارد نساؤنا تدقق القبنة. من أول ألا ترقبتها الحين هي لكثر قبتي. ضحية النبي صلى الله عليه وسلم. عمر لما ضحية النبي صلى الله عليه وسلم سعى من ال يعني خضيقت هذا الذهب. جاء عمر قال يا رسول الله أجلس؟ ممكن أجلس؟ قال نعم أجلس ثم قال عمر يا رسول الله طلقت نتائك؟ هو سؤال طلقت ما شغل داري طلقت نتائك؟ قال لا قال عمر الحمد لله الآن ممكن الواحد يأتي لهم مدام ما طلقت الحمد لله ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر يكون عمر فجأز وأنظر في البيت فإذا البيت ما فيه متاع ما فيه أثاث وإذا ليس في البيت إلا أهل البهث ثلاثة ثلاثة جلو الغلم معلجة واحد يفرس عليه واحد عن الشم واحد والنبي صلى الله عليه وسلم كانت على حصير تراب في تراب مؤثر في قال عمر فبكيت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بارك تبكي قلت يا رسول الله الآن ثالث والروم هؤلاء نصار يعبدون يقولون الله ثالثة ثلاثة وفارس يعبدون النار وهم على الأرائش وفي القصور وفي الحبور وانت يا رسول الله على هذا الحال يا رسول الله ادري الله ان يوسع عليك فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقفت مرة ثانية ثم قال افي هذا انت يا عمر هذا وقت هذا وقت هذا, هذا يا عمر هذا انت يا عمر أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الدنيا رب العالم عجل طيباتهم في الدنيا ونحن أخفرها لا إلى الآخر. قلت يا رسول الله استغفر لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له ثم اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم لسعة المعشرين يوما في تلك البشرات ثم خرج صلى الله عليه وسلم إليهن بعد ذلك بدا أيها الأحبة انظر يعني وقوع المشكلة وقوع المشكلة في البيوت أمر طبيعي. لا يقول واحد يا أخي زوجتي تعمل مشاكل أو تقول الزوجة يا أخي هذا يغضب كثير. طبيعي كل الأزواج يغضبون والنساء يعني يغضون. لو نفع منهم من نأطا يا إخوان نحن بشر. أنت ما تزوجت ملكا من الملائكة. لا يا الله ما أمر وما يفعلون ما يأمرون. وزوجتك ما تزوجتها ملك لا يمكن أن يعقل أو يقع بخطأ لا. أنت بشر وهي بشر. لكن ينبغي أن تكون عاقلا وليكون عاقلة وأن لا يتسرع حدثه في اتخاذ قرار. يا جماعة ألب سؤال. قبل سهلتين او ثلاث نشر في ايسا الجرائز ان عدد حالات الطلاق عدد حالات الطلاق في مدينة معينة بلغت عدد حالات الزواج اولا بلغت 65 ألف حالات الزواج خلال السنة حديث ثم قالوا وعدد حالات الطلاق في تلك السنة 15 ألف حالة الطلاق اسألكم قواري جماعة هل تتوقعوا ان جميع هؤلاء الذين طلقوا كلهم طلقوا بناء على تفكير ودراسة الموضوع وركعتي استخاره واستشاراه ونظر في العواصف لا اكثر فان انا لدي ظن الا اقول كلهم بناء على الغضب الجديد بناء على كثرة بناء لذلك فالس الواحد يطلق ثم يبحث عن شيء يثبت له يرجعها حتى اذكر ان احدهم مره من المرات سالني احد جيراني طلق زوجته ثم تعين وارجعها قلنا له ترى ما بي قال طلقتين ثم تهاوش معها وصار مشكلة وقلتها ثم تعينا ورجعناها وقلني يا غنان انتك الحبل المضبوط ما بيقل له ثم تباجعت قبل ايام ينتقني قال له شيخ محمد قلت نعم قال طلعني قال طلقتها مرة ثالثة ما تعرف لي شيخ حديد شيخ ايش حديد يذكرنا القول عند هذه حنيفة ولا الشاب يجيب له قولة يركبهم على بعض ويقول له زوجتك حلت لك في سبحان الله علیه كيف إن ما يحسن التعامل معها بينما لو تأمل وجد ان بعض الأزواج سبحان الله عنده لطف حتى في حتى في التعامل مع حتى في الأخبار السيئة بعض الأزواج عندها لطف في التعامل معها من المطاعس أذكر احد زملائنا هو ساكن في الجمّام وأهل زوجته في الرياض. عادة كل شهرين يذهب لعشريته بزوجته إلى أهلها لزياراتهم ويتعب الذهاب وتعمل له مشكلة يعني لحد ما يذهب بها لبعد المسافة يعني بين 400 كيلو 400 و500 كيلو. المهم يوم من الايام يتصل عليه واحد من أصهاره أخو زوجته يوم الاثنين من الأسبوع قال يا خلان ترى وانا بيسو في اليوم الصباح بودينا لو تحضر اختي عندنا يومين تحضر معذب وتكون تصلنا عليه. قال الله يسألك ربي يرحمه السلام رجع من قبل الظهر للبيت دخل على زوجته يلا أنا جبت الأوراق للمدرسة الجهد ولمشي للرياض قلت ليش؟ فش اللي حاصل إحنا لسه جايين قبل أسبوعين والوعد بعد شهرين بعدين اليوم اثنين بكرة بعد المدارس قال المهم اذهبي في ض ضروب ادهاري. قالت ليش؟ اللي حصل قال ذنبي ركبت السيارة خاف الزوج ان يقول لها منذ البداية أبوك ما له مناحة لن يقل طول حوالي 4 ساعات تقضي يديها قرر يقرر لها الامر ببنوت فلما كثرت ليش نذهب اليوم الشيء اللي حاصل اكيد حصل شيء باهلها فيهم انا اللي اللي حصل لهم الصراحه يا كلانه قالت نعم قال صراحه يا كلانه انا تعرفين والله عز الاحل ان الزوج يتزوج اربع نساء انا بصراحه تزوج واحدة ثانية وبكرة اسول بها وبقى بعيد انتقال ليه اسبوع لا حد ما يكمل ايامها بعدين ان اجي وقفتهم قالت ليش وانا ايش فيني وحرم عليه وانا احلى وحدة في العالم ولا يمكن تلقى مدلي ولا يمكن تجد مدل زلالي وطبره بقيدها على الدريشة وعلى الطبلون وعلى فقزاو وطق الاولاد بقوسه المهم المرأة والرجال هدي يا بنت الناس يا لا حرام عليك أين وأنا كيف بعيش معك أنا صبرت عليك أنا لا, لا يا بنت الناس هدوء طيب شوية كل الناس تزوج آه أنا بحث المهم المرأة الرجل هدي منا منا المهم لما وصل للرياض بنزلها عند أهلها وهي المرأة ما تقوى تنزل من شدة البكاء والإعياء حتى الواحد ينزلها قالت معيار قالت نعم قالت الصراحة أنا ما تزوجت لا إنت رأبوكي ما تليوم الصرح يا الله يموت ولا ما يموت الله يرحمه أهم شيء أنت ما تزوج يموت ما يموت الله يرحمه أهم شيء أنت ما تزوج جدا ما تزوج كيف رصد الله يرحمه فلذلك فرزاة فرزيز الأولاد الأولاد راح تصال لعيه ف... انظر سبحان الله طبعا يعني انظر إذا ترقبت انظر إذا ترطط حتى في الدخول عليها يعني في بعض الأحضار التي يكون فيها ملاحظة انظر كيف كان يستطيع أن يترطط معها في ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع زوجاته، يتعامل بمثل هذه الرفعة في التعامل وكان صلى الله عليه وسلم يراقب عائشة يقول لها يوما يا عائشة قالت نعم قال إني أعلم إذا كنت قاضبة علي وإذا كنت آضية قالت كيف قال إذا كنت آضية عني وحنفت قلت لا وربي محمد صلى الله عليه وسلم وإذا كنت قاضبة علي قلت لا وربي إبراهيم صلى الله عليه وسلم قالت نعم والله إني ما أهزر إلا اسمك تقول أنا ما أستطيع أني أضرب عليك لكن تسمك لأنني دعنا ما أضرب على نساني انظر كيف صلى الله عليه وسلم حتى نسيت زوجته كيف استطاع صلى الله عليه وسلم أن يترطف وأن يعني يحكم طبعا نحن نعلم كما أن الرجل لزوجته عليه حق كذلك هو له على زوجته حق النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في المسلس قال إذا صرت المرأة بغمتها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها لها أدخلي من أي أبواب الجنة شئتي وقال صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا يسد لي أحدا أمرت المرأة أن سدني زوجها وبالمسلس أن امرأة أتى إليه صلى الله عليه وسلم فقال لها أداك زوج أنتي أنت من قالت نعم قال كيف أنت له كيف تعاملك معه قالت والله ما آله جودا يعني أنا أتعب وأحاول كل شيء أرضيه بس. فقال صلى الله عليه وسلم انظري كيف أنت له فإنه جنة في وعرك يعني ممكن كنت عمري سوء تدخلينها وإن كنت عمري صح تدخل الجنة نعم هذه توصي المرأة بزوجها، لكن ايضا لا نسال احاديث التي توصي الزوج بزوجته. مره من الحراس عمر بخطار بيت بيته رجل من الناس رجل بينه وبين زوجته دخل مشها ويبغاها تعطل يعني تليني تحسن ان المرأة ما هي من حملة فقال الرجل بده بالعمر بخطار اشتكيها وصل الرجل الى عمر بخطار لما صرت ان ذا سمع صوت زوجة عمر بن الفتاح تصرخ عليه يا عمر لا لا لا لا فعمر اصلا كان اذا مشى في طريق سرك الشيطان وطريقه اخر من الكوف من عمر عمر كان اذا مشى مع قوم ثلاثة اربعة وفجأة انتفت يطع بعضهم على الارض من عمر وتمع توجد عمر تتكلم عليه خرج لما سمع صار كان كل مستجير النظام ضائد الناري جاي الى عمر وزوجته تطلق عليه ترك الباب ومضى عمر شعر ان عند الباب واحد فخرج عمر فراء الرجل موليا قال تعال تعال اطبر اليك قال عمر ما بالك انت الان يعني يجئت الباب وما رجعت وقال له ذلك الرجل يا عمر بني جئت اشتقي يليك زوجتي ما تفاجأت انك انت بينكم من زوجت مشكلة فطال له عمر يا رجل انها زوجتي فانعت طعامي وأم أولادي وموضع شهوتي وغاثت توبتي ومتجدرة شعني أكن أخبر منها على شيء يسير لأجل هذا خلها تصرخ مرة مرتين في الشهر إيش إيش القضية طبعا لا يعني هذا الواحد يعني يكون الحمد الوديع زوجته تضربه تهينه وتفت وتطجبه كذا ويقول يا زوجتي الحبيب يا كذا لا لا خرج لكل رجل كل رجل ما يرضى بهذا وكوننا ذكرنا هذه عن عمر ما يعني الواحد يقول يعني واحد من زمان امرتها تكسر يقول خلاص انا زي عمر لا من زي عمر عمر مرة من المرات تلوش تصرحك عليه ما هو جائما لكن مع ذلك ينبغي ان توزن الامور بموادينها النابي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم بأهل ويقول صلى الله عليه وسلم لقد صاف بآل محمد النساء كثير يشتكين ازواجه وانكم قال والله ما اولئك بخياركم اذا ليس من خيار المؤمنين الرجل الذي يضر زوجته اخيرا ليحضر الزوجان من إدخال أطرام أخرى في حل المشاكل بينهما ما في ذلك كل مشكلة بينك وبين زوجك يعرف بأس الملائك وجيرانك وأبتطارك وإخوانك وأصمارك وابنع عمك وابنعك ما في داعي حل المشكلة بينك وبينها إذا كبرت المشكلة ممكن يدخل شخص يعني رفيق حكيم يحل المشكلة كذلك الدوجة ما في داعي تكون وكالة أنباء تجلس في الغداء عند أختها وتعطيها الموجد ثم بقدر عطل سجل ثاني وتعطيها الموجز ما بداي المجتمع إذا تبرد جدا ممكن يكون حكم من أهلي وحكم من أهلية لكن أن يكون الأمر على ذلك هذا الذي ينبغي أن نحن أمن أسأل الله تعالى منه وكرمه أن يوفقني وإياكم جميعي إلى كل خير ونجعلني وإياكم مباركين أينما كنا ربنا هبلنا من أزواجنا ودرياتنا فراث أعين وتعالنا لمستقنائنا إمنة هذا وأسأل الله تعالى لزيكم أيها الإخوة والأخوات خير الجزاء على حرصيكم على الحضور وعلى ناطقتي سمعكم صل الله عليه وسلم نواياكم الأجر والثواب وكرروا شكر الأطراف اللي قا في دار الدعوة في, في سرتي جونا الله عليه وسلم ودعي عن والثواب والله أعلم صل الله عليه وسلم